لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغنالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم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 قالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء قَالُوا لم لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَل أَنتُمْ قَوْمٌ مسرفون. وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ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 قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 كينا محضرون، وآيت لهم الأرض الميتة أحييناها، وأخرجنا منها حبباً فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعاباً، وفجرنا فيها من العيون.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 فقوا مما رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أن طعم صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينفعون ما زون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكئون لهم فيها Sterker nog, dan al we niet meer in dezelfde tijd alla Maar als we het zoeken naar dezelfde tijd, dan kunnen we niet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 تخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إن